سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له محق السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والله هو الباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيامنا ثم على العرش. يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو محقا ما كنت الله وما تعملون بصير لهم ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليهم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلتهم مستقلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجهوم كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يبعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل فرح وقاتل أولئك عظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذلك يبر الله طرح حسنا فيبعفه له وله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات إصعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم بشراكم اليوم جنات تجري منه تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا هنا نقتمس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فانتمسوا interaction لا يحب كل مختار ومفقور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد فيه بأسه شديد ومناثر للناس وليعلم الله من ينصره ونصله بالغيب إن الله قري عزيز ولا أرسلنا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُهَىٰ وَتَوَلَّكَ الْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَأَتَيْنَاهُ بِالْبَيِّنَاتِ في بِالْإِنْجِيلِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَهْبَةً وَرَحْمَةً وَمَهِّنَّا بِهِ الْأَنفُسَ وَمَا كُنَّا لَهُ مُنَبِّهِينَ عَلَيْهِمْ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته واجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا نور تنشور به وافكر لكم الله مغفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم قد يسمع الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في زوجها وتشتكي إِلَى الله والله يَسْمَعُ تحاوركما إن الله سمعوا المصير <تصفيق> الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله وإنهم وإنهم لا يقولون مؤكرا من القول وإن الله العبور والفوق والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلك امتوا به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع في طعام ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب العليم إن الذين يحادتون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلا الحق عن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوات ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أبنا من ذلك ولا أبتر إلا هو معهم من ما كانوا ثم ينفّئهم مما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. استحوذ عليهم الشيطان فالزاهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم مغافرون. إن الذين يحادلون الله وكلهم ذلك بالأدلين كتب الله ويغرب النهار وإن الله قبيل عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر واد الله هم المفلحون لا استرحى لله ما في السماء وما في العظيم وهو العزيز الحكيم وليخذي الفاسقين وما أفعى الله على رسوله منهم فما أرجفتم عليه من خل ولا ركاب ولكن الله, ولكن الله يسلق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفعى الله على رسوله من أهل الخاص لله وللرسول ولذي القربة واليتابة والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دونة بين الأغنياء منكم وما أنكوا رسول فخذوا وما نهكوا عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الفقراء الماجرين الذين من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً يبتغون فضلاً من الله ورخوانا وينصر الله ورسوله وَلَهَاكَهُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ لِيَمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صَدُورِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي حاجة مما يؤثم على انفسهم ولو كان بهم خاصا ومن يطهر نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وليخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رب رحيم كابدون. لين يخرجوا لا يخرجون معهم ولين قتلوا لا ينصرهم ولين نصرهم ليبلوا من الأدبار ثم لا ينصرون لآمنتم شدوا البتن في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا بقام محصنة أو من هراء جده بينهم شديد تحسبهم جميعهم وقلوبهم شتى لا بأنه قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاكم وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان الضال للنسان فلما كفر قال إني بريء منك إني خاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهم في النار خاردين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ خبير بما تعملون ولا وَلَا كالذين كَالَّذِينَ ما فُزوا بالصوم اولئك الْفَاسِقُونَ لَا لا أَصْحَابُ اصحاب وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ الجنه الْفَائِزُونَ الفائزون لو هَذَا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا لامته خاشعا متصدعا من الله والله الذي لا والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن, المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما عم يشركون هو الله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح لهما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدواكم اولياء اتنقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد كفروا بما جاءكم يخرجون رسولا وإياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنت خرجتم جهادا في سبيله وبعدوا امرطات تسهرون اليهم بالموده وأنا اعلم بما أخفيتم وما اعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء وبسطوا إليكم أيديهم وعلسنتهم بالسوء وعدون وتكفرون لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القياغة يفسر بينكم والله بما تعملون بصير وَإِذْ قَالَتْ لَكَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا قَوْمَنَا إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ وَأَبَداً أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ربنا عليك توكلنا وإليك أبناؤنا وإليك المصلين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وفلنا ربنا إنك عزيز حكيم لقد كان لكم فيهم خسوة حسنة لما كان عدو الله واليوم الآخر ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديت منهم وده والله قدير والله بفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ما تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وطاهروا على إخواجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفاة لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوا ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تنسكوا بعصم الكوافل واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فَاتَكُمْ شيء مِنْ أزواجكم من الْكُفَّارِ فعقبتم فاتوا الَّذِينَ ذهبت أَزْوَاجُهُمْ مثل ما يأنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به المؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشيكن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسنين ولا وَرَأَيْنَا قَوْمَهُمْ نَوْلَدُهُمْ وَلَا, ولا يَأْتُونَنَا بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا يَعْصُونَكَ فِيمَا أَمَرُوكَ فَبَايَعُونَنَا وَاسْتَوْفَلَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا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 فَرَمَزَغُوا أَزَغَّ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدَ فَلَمَّا جاءهم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو الكافرون هو الذي أرسل وسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارتي توجيكم من عذاب الأليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وآفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم دنوبكم ويدخلكم جناتها تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتحه قريب وبشر المؤمنين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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلنهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين من لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فالله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه مراقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذعوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكم الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فاضوا إليها وتركوك قائما قل عيد الله خير من الله ومن التجارة والله خير وعزقين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 وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقونهم كأنهم خشر مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله له ورؤوسهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم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 يا ايها الذين امنوا اكلوا اموالكم ولا اورادكم ما ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون عافقوا مما وثقناكم من قبل ان ياتي احذكم الموت فيقول ربنا لَوْلَا اخرتني الى اجل قريب فاصدق فاصدق وأكم من الصالحين وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ خبيهم وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْم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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم الدغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفّر عن زيناته ويدخله الجنة ما تجري من تحت ألهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هؤلاء أصحاب النار خالدين فيها وبأس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإبن الله, بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم واعطيو الله واعطيو الرسول فإن دل ليتم فإنما على رسولنا البلى المبين الله لا إله إلا هو على الله فلن المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم ويا دافو وتصفع وتوفر فإن الله وفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عيده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وآفقوا خير لآفسكم ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن الله قرضا حسنا يضعف لكم ويغفر لكم والله شكر حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم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 إذا بلو ناجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم الشهادة الله ذلك يوعظ بما كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويعزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بارغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا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 أسكنوهن من حيث سكات من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حملي فأفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضان لكم فأتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضعوا له أخرى ليوفق ذو سعة ساعت من سعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسه إلا ما أتاه سيجعل الله بعد عسر صع و كأي من قرية عاتت عن أمر و بها وهو سني فحاسبنا حسابا شديدا و عذبنا عذبا نكرة فذاقت و أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا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 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَنَّ اللَّهَ رَكَّبَ دَغْمًا الضَّادَ سَوَادَكَ وَاللَّهُ وَفِي الرَّحِيمِ قد فرض الله لكم كنت حنة المالكوم الله مولاهم وهو العليم الحكيم. وَإِذَا سَبَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ وَظَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَفَّ فَبَعْضُهُ وَأَرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ قَالَتْ من ياتى توبا الى الله فقد صارت قلوبكما ويا تظاهر عليه فان الله هو مولاه ودبر وصارح المؤمنين والملائكه بعد ذلك الظهير عسى ربه ان يطلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات طيبات وبكرا يا أيها الذين آمنوا قُف yourselves واهلكم لا يا أيها الذين آمنوا قُف yourselves واهلكم لا رب الناس والحداره وقُدوا الناس والحداره عليا ملاكه غلاض وشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا أيها الذين كفروا، لا تعتذروا اليوم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 إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بلي لِي عِندَكَ في فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَت بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ من